في عالم الإسراء والمعراج ركب صلى الله عليه وسلم البراق فإذا هو في المسجد الأقصى في معجزة إلهية طويت فيها المسافات ينزل عليه السلام من البراق ويدخل المسجد الأقصى فيصلي ركعتين دون أن يراه أحد ليس لأن المسجد مهجور فهو تحت إدارة الدولة البيزنطية النصرانية ورعايتها التي بلغ من شدة حرصها على تنصير القدس أن حرمت على اليهود السكن فيها لم يره أحد لأن عالم السرعة التي يتحرك بها جبريل ومحمد عليهم السلام تلك الليلة عالم لا يمكن للعين إدراكه ولا للمقاييس البشرية رصده صلى صلى الله عليه وسلم ركعتين وبعد الصلاة بدأت لغة الرموز حين خرج من المسجد فجاءه جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن وقدمهما له يقول صلى الله عليه وسلم فاخترت اللبن فقال جبريل عليه السلام اخترت الفطرة وتنتهي رحلة الإسراء وتبدأ الرحلة الأعظم رحلة المعراج إلى ملكوت السماوات وعالم الأنوار والملائكة والأرواح والجنات يحمل جبريل العظيم نبي الله ويصعد به عبر الكواكب والمجرات يستفتح عند كل سماء فيتلقى السؤال نفسه والاستفسار نفسه عند كل سماء يقال له من أنت فيقول جبريل فيطرح عليه سؤال آخر يدل على أن الملائكة لا يعلمون الغيب ولا يدرون إلا عما يرونه حين يقولون من معك فيقول محمد فيقولون وقد بعث إليه فيقول جبريل عليه السلام لقد بعث إليه ثم تفتح له أبواب السماوات السبع سماء سماء فيعبر النبي عليه السلام عالما جديدا مذهلا وجليلا هو عالم السماء الدنيا ويقصدان مكانا محددا ويقبلان على إنسان بعينه فيشير جبريل عليه السلام ويقول هذا أبوك آدم فسلم عليه فيتقدم صلى الله عليه وسلم فيسلم على أبيه فيرد عليه آدم عليه السلام ويقول مرحبا وأهلا بابني نعم لابن أنت وفي عالم السماء الدنيا تتكرر الرموز فيرى صلى الله عليه وسلم عن يمين آدم أسودة تدخل السرور إلى نفسه ويرى عن شماله أسودة ينظر إليها فتحزنه وتبكيه فيقال له إن أهل اليمين منهم أهل الجنة والأسودة التي عن شماله أهل النار ثم يصعد عليه السلام نحو السماء الثانية بعد أن دعا له آدم ورآ ما قدر له أن يرى من عالم السماء الدنيا يستفتح جبريل فتفتح له السماء الثانية وهناك يرى أخاه نبي الله عيسى بن مريم ومعه ابن خالته يحيى ابن زكريا عليهم الصلاة والسلام جميعا فيقول جبريل هذا يحيى وعيسى فسلم عليهما فيسلم ويردان ويقولان مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح تأمل عليه السلام عيسى عليه السلام فرآه يشبه رجلاً من زعماء أهل الطائف. هو عروة بن مسعود الثقفي كان عيسى عليه السلام رجلا ليس بالطويل ولا بالقصير يميل للحمره وضيء الوجه ناعم الشعر ثم ودعه عليه السلام وصعد به جبريل إلى السماء الثالثة وهناك قابل نبيا أعطاه الله شطر جمال الرجال.